Hänellä oli ihmismallini. Hänellä oli ihmismallini. Hänellä oli ihmismallini. Hänellä oli ihmismallini. Hänellä oli ihmismallini. تشهد عليهن تونس من كرب لازيان ببي يوم الراحة بي حالة مرت على الحمى وصاحت من على الناق بقلب ذا يصاحت. نعمة بطولي حسين خوها وناحات يمك اودع روحي وشلانة بطل نوحي يمك اودع روحي وشلانة بطل نوحي عقب الخدر خويا فاق الهزل ودوني ودوني أشتك يا نور عيوني عنك غصب مشاني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني هذا الاثر خويا اشهد عليهم توني هذا الاثر خويا اشهد عليهم توني ويا لوبيدي ويقدر ما اعوفك يا حسين يمك اظلل ما تعن لحظة العين خلي الدمعي يترك اثر على الخدان بالنا مني وفين البيان افتك جسد عالغبرة الغبره الغبر عنك مشيت بحسرة افتك جسد عالغبرة عنك مشيت بحسرة ابقى ردت خويا واهل الغدر من عان من عور يا نونا يا عنك غصب مشوني مش بختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني مش هذا الاثر خوية تشهد عليهم توني هذا الاثر خوية تشهد عليهم توني اياه يمنك بقيت متوسدة يحسير الروح عنك مشيعت جسد مليان جروح راسك على رموح يا مذبوح وش لونه يدي من الدمع ومن النوح حين الدخلت الكوفة فوق الهز المكتوفة حين الدخلت الكوفة فوق الهزل المكتوفة تحالش جراخوية واليات عدة تولوني تولوني يا نور عيوني عنك غصب مشاني افتك يا نور عيوني Adal غصب مشاني عاد الاترخى اشهد عليه منتوني احلو كل جرح ترهم لطيبا ويلتام ما اظن يشفى ويعن جرح الشام بعيون مين شفت الحرم والأيتام تتلوى قامت من صياط الظلام وانا القبل يا احد نظر خيالي وانا الجبل يا الوالي ما حد نظر لخيالي برجى اصبحت خوية للطاغ من جابوني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني هذا الاثر خوية اشهد عليهم توني هذا الاثر خوية ادعي لي دمته من الزمن شملًا قلب الشافي يا جرح يقطع والنتو يتشافي يلا راسك انوار النبي بوصاف تلعب عصات الظالم على الشفاه تخرج فغر ما مثل كان الرسولي قبله تغرك تغرم ما مثله كان الرسولي قبله يجري دمخويا شفته وتغير لوني لوني يا نور عيوني عنك غصب مشوني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني هذا الاثر خويا نشهد عليهم دوني هذا الاثر خويا نشهد عليهم دوني يا اتهم السبي وطاف كربلة صابتني غير الصياطي الكسر وهمتني والاشد حيني اللي هند نجدتني من كثر حزني وظيمي ما عرفتني حيني اللي نشدت عني يا ابن امي زادت وني حيني اللي نشدت عني يا ابن امي زادت وني نحتو صحت خويا انا اللي ذي هضموني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني اختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني هذا الاثر خوية اشهد عليهم توني هذا الاثر خوية اشهد عليهم توني يا من تناشدن المناشد شيفيت هيا جتظيم القلب خلقلبي أنا العقيلة والوطن عن بعيد وحشيني راس بالطشت عندي يزيد ورسلت كف الخدري وخلاف فشل بعمري وراسلت كف الخدري وخلاف فشل فوق النهار خويا طايح في الضعو يا نور عيوني عنك غصب مشوني بختك يا نور عيوني عنك غصب مشوني هذا الأثر خوية اشهد عليهم دوني هذا الأثر خوية اشهد عليهم دوني لخادم الحسين الشعر السيد سعيد الصافي